ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مَنْ يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة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 يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحْدَتَاتُهَا وكل مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار ثم يا عباد الله إن الإنسان بفطرته يحب الأخلاق الحميدة ويتمدح بها ويعيب بنقصها أو فقدها وإن دين الله الذي جاءت به الأنبياء عليهم السلام موافق للفطر ولذا جاء الأنبياء عليهم السلام بصالح الأخلاق وكان أكمل ذلك وأتم ذلك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فكان صلى الله عليه وسلم ذا خلق عظيم وجاء بكل خلق كريم وربط الخيرية بحسن الخلق فقال صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا وإن ربنا سبحانه وتعالى قد جعل لكل دين خلقا وجعل خلق المسلمين الحياء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء والحياء يا عباد الله خلق الأماجد الكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم كان موسى عليه السلام رجولا حييا وقال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء وقال أبو سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدindeه وكان عثمان رضي الله عنه شديد الحياء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي وقال صلى الله عليه وسلم أحيا أمة عثمان كانت الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه لشدة حيائه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه أشد من حيائه من غيره الحياء يا عباد الله من الإيمان ويتقرب به إلى الرحمن ويقود إلى الجنان قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة بل إن الحياء يا عباد الله قرِنا مع الايمان فمن زاد إيمانه زاد حياؤه ومن زاد حياؤه زاد إيمانه ومن قل إيمانه قل حياؤه ومن, قل حياؤه ومن قل حياؤه قل إيمانه ومن ذهب حياؤه أو شكأن يذهب إيمانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر الحياء يا عباد الله كله خير ولا يقود صاحبه إلا إلى خير يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله وفي رواية الحياء كله خير وقال صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء يقول إنك تستحي كأنه يقول وإن ذلك يضرك فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان الحياء يا عباد الله يحبه ربكم سبحانه وتعالى ويحب أهله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحياء والستر الحياء يا عباد الله زينة للإنسان وزينة لكل شيء فإذا وجد الحياء في امرأة ازدانت بذلك وإذا تخلق الرجل بالحياء كان ذلك زينا له وما وجد الحياء في شيء إلا كان زينا الله يقول حبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم ما كان الحياء في شيء إلا زانه ومن ذهب حياؤه يا عباد الله ذهب بهاؤه وذهبت إنسانيته ولم يبق له من الإنسانية إلا الصورة ولم يبقى له من الإنسانية إلا الصورة وكان حقيقا بأن يترك كل جميل وأن يبعل كل قبيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فمن ذهب الحياء من قلبه فإنه يا عباد الله يقدم على القبائح ولا يفعل الخيرات والأمور الجميلة فالحياء يا عباد الله خلق جميل نبيل إذا بقي في المجتمع بقي فيه الخير فلا تزال ترجو الخير للمجتمع ما رأيت الحياء في أهله فواجب علينا يا عباد الله أن نحافظ على الحياء ولا فيما في هذا الزمن الذي قل فيه حياء كثير من الناس على كل واحد منا أن يجاهد نفسه في الحياء وأن يرد نفسه إلى الحياء وعلى المجتمع أن يتعاون على الحياء وعلى المربين أن يرب الناشئة على الحياء على الآباء والأمهات أن يغرثوا الحياء في الأبناء والبنات وعلى المعلمين والمعلمات أن يربوا الناشعة على الحياة يا أهل المدينة يا أهل المدينة إن كان المسلمون عموما جديرين بالحياة فأنتم أحرى به وأحقه فإن الحياء قرئ بال... قرن بالإيمان وإن الإيمان انطلق إلى العالم من المدينة لا ليأرز إلى المدينة وإنكم يا أهل المدينة محط أنظار المسلمين وبكم يقتدون وقد كان الحياء في أهل المدينة مضرب المثل وكبار السن منا يعلمون كيف كانت شدة الحياء في نساء أهل المدينة وكيف كانت شدة الحياء في رجال أهل المدينة ولا يزال الخير فيكم بحمد الله لكن النقص القليل فيكم كثير في نظر المسلمين ألا فاتقوا الله عباد الله في دينكم اتقوا الله في حيائكم على الكبار منا أن يحدثوا الناشئة من أهل المدينة بما كان عليه أهل المدينة من الأخلاق الكريمة وعلى رأسها الحياء وعلينا جميعا عباد الله أن نتخلق بالأخلاق الكريمة وها هم حجاج بيت الله قد وصلت طلائعهم إلى المدينة وإنهم يتطلعون إليكم يا أهل المدينة فآروهم من نفسكم رفقا وخيرا وإحتانا وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله إن أجمل الحياء وأكمل الحياء أن يستحيي العبد من ربه وكيف لا يستحيي العبد من ربه وهو يعلم أنه يراه في أي مكان كان ويسمع سره ونجواه لا يقفى عليه صوت سبحانه وتعالى يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة وأنتم تبع لهم يا عباد الله استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا لنستحيي بحمد الله فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعاء والبطن وما حواء وأن تتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة أن تحفظ رأسك وما وعاء أن تحفظ رأسك من الأفكار الخبيثة وأن لا تدخل إلى رأسك إلا الخير والأمر الطيب وأن تحفظ عينك وأن تحفظ فمك وأن تحفظ بصرك فلا يكون في ذلك كله إلا خير وأن تحفظ بطنك فلا تدخل فيها إلا حلالا وأن تحفظ فرجك فلا تضعه إلا في حلال فهو ما حواه البطن وأن تتذكر أنك ميت وأن كل نفس ذائقة الموت وأنك تتوفى جزاء عملك يوم القيامة وأن الفوز كل الفوز إنما هو في الزحزحة عن النار ودخول الجنة وأن تتيقن أن هذه الدنيا إنما هي متاع الغرور تغرق قصار النظر وإذا علمت ذلك وأنت تريد الآخرة تريد جنة رب العالمين فإنك تترك زينة الدنيا إذا تعارضت مع الآخرة فالآخرة عندك مقدمة على كل شيء ألا فاتقوا الله عباد الله واستحيوا من الله حق الحياء عباد الله عباد الله إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان ذا خلق عظيم وجاءنا بكل خير فمن حقه علينا أن نقتدي به وأن نلتزم سنته ومن حقه علينا أن نكتر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصل يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة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 رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم واجعلنا ممن يلتزم سنته يا رب العالمين اللهم وارض عن الصحابه اجمعين اللهم وارض عن صحابه اجمعين اللهم وارض عن صحابه أجمعين, اجمعين اللهم واجعلنا جميعا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم انزل علينا رضوانك انك ورحمتك ومغفرتك يا رب العالمين اللهم انزل علينا رضوانك ورحمتك ومغفرتك يا العالمين اللهم انزل علينا رضوانك ومغفرتك ورحمتك يا رب العالمين اللهم انا عباد من عبادك ضعفاء نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فاعطنا ما نرجو وامنا مما نخاف يا رب العالمين اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا انت فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا انك أنت الغفور الرحيم الهنا ان لم ترحمنا فمن ذا الذي يرحمنا ان لم ترحمنا فمن ذا الذي يرحمنا الهنا نتوسل اليك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا أن تجعلنا من المرحومين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولجيراننا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين إلهنا أنت أكرمتنا بسكن المدينة فارزقنا فيها حسن الأخلاق وصبرنا يا ربنا على شدة حرها اللهم لا تجعلنا ممن يترك المدينة رغبة عنها خهربا من الجو الحار أو طلبا للرزق الدار يا رب العالمين اللهم أحينا في المدينة وأمتنا في المدينة على التوحيد والسنة يا رب العالمين اللهم بارك لنا في ولاة أمرنا اللهم بارك لنا في ولاة أمرنا اللهم زدهم خيرا وقوة